مولى ابراهيم مولى ابيها اذ ترتخذ اصناما الها اتتخذون اصناما ca fi فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ go فلما رأى القمر ذا Fol un leur quan Oh innī wajjahtu wajhiya lilladhī faṭara s-samāwāti l أنا من wamā wa ajjahu qammu qala atuhunni fi llahi wa wala أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أن Ba ai olsari coinine a Now, I don't... wa isma'il wa alliyasa yunusawuta o vin a la no. i quan gum ma can lu ammon o la gol on no. linna o an أذرهم في خوضهم حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون أفيكون ومن اظلم من ۶۶ ۶۶ ۶۶ ۶ ۶۶ allia umma tudzuna dava luni bima kuntum taquluna ala llahi ghayran haqqa kuntum Hola con di tomo